قاعدة اتفاق أهل المدينة ليس بحجة اتفاق أهل المدينة ليس بحجة الحديث الذي استدل عليه على ذلك أصحابي كالنجوم أصحابي كالنجوم أصحابي كالنجوم وهذه فيها دلاء عنه إيش؟ لو قال فصاحب فليس الصاحب بحجة علىه صاحب اخر وان الصحابه قد تفرقوا في الامصار فاذا اتفاق عمل اهل المدينه اتفق اهل المدينه وفي بعض الصحابه فبعض الصحابه ذهبوا الى ايه الى مكه بعدهم ذهب الى الكوف ابن مسعود يعني مدرسه مسعود في الكوفه مدرسه ابن كانت في الحجاز في في مكه صحيح ومدرسه كان في عبد الله بن عمر وغير من الصحابه الغرض المقصود بانه قد تفرق الصحابه في الامصار فلا يقال بان عمل اهل المدينه حجة. طيب إذا كان عمل أهل مدينة حجة من أجل الصحابة من, من أجل أنهم عالموا التنزيل وشهادوا التنزيل وعالموا تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابة الذين تفرقوا في المدين لهم نفس إلى لهم نفس المنقبة فلذلك نقول أن عمل أهل مدينة وإن كان يعني له ما لهم الوجهة والهيبة والقوة لا يصح أن يكون إجماعا الذين يقولون بأن عمل أهل مدينة إجماع يستدلون بحديث أن المدينة تنفي خبثها كما في الكيرو خب وهذه صراحة ليس لهم ناقة ولا جمل في هذا الدليل على أن عمل أهل المدينة إجماع يعتبر إجماع لما؟ لأن, الـ لأن الـ الحديث فقط على فضل إيش؟ على فضل المدينة الحديث فقط على فضل المدينة ولأن النبي, النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن المدينة قال, قال, قال, قال والمدينة تخبروا لهم لو كانوا يعلمون ولما بايع الأرجل العربي بايع أن يبقى سلم ولما اشتوى المدينة ما استطاع ان, أن يبقى فيها قال رد عليه بايعاتي رد عليه بايعاتي فلم يرد عليه أن يبقى سلم إيش بايعاته فراح الرجل من غير أن ينقض البيعة قال لمسلم المدينة كالكي كالكير تنفي قبتها كمان في ال ال الكير خبس الحديد عمتا هذه المسألة مسألة عظيمة جدا وهي مشهورة عن إمام مالك هي من أصول مالك أن عمل أهل المدينة إجماع وأنت حقا لو حققت المسألة في التحرير والتحقيق لا تجد أن المساله على الإطلاق حاسبها كثير من الاصوليين أن مالك يقول بان عمل اهل المدينه على الاطلاق حجه اجماع وحجه لا يجوز مخالفتها لذلك قد رد بعض الاحاديث من اجل هذا يعني هو تخيل ان عمل اهل المدينه يخالف هذا الحديث فقال لا الحديث لا يخالف الاجماع فده رد الحديث هذا خطا مبين بل الحديث يقدم على الإجماع. الحديث يقدم على الاجماع ولو قلنا يصح بالاجتهاد لا يصح الإجماع هنا يكون ناسخاً لمن؟ لي للحديث أبداً لأن الحديث والاجتهاد أقصى توافق عقول فقط وفهوم واستنبطات مفهوم الكلام؟ وإذا قلنا لا لا يصح الإجماع على الاجتهاد بل هو على نص يبقى إذن الإجماع نفسه ليس بناسخ أيضاً إيش الناسخ المستند؟ لأن الإجماع لابد أن يستند إلى دليل فالدليل الذي لا نعلمه الذي يستند اليه الجماعه هو الذي يكون ناسخا فلا صح رد الحديث بهذه الطريق فهنا عمل اهل المدينه الامام مالك رد بعض الاحاديث من مثل البيع, قال البيع بالخيار قال النبي صلى الله عليه ما لم يفترق قال لم يعمل به المدينه مع ان زهري عمل به ومسيب قال به يعني كثير من المدينه طلبوا به لذلك ابن ابي ذئب قال قولا صراحه قولا شديدا في مالك قال على مالك ان يستتاب برد يد الحديث او تضرب عنه هذا كلام بصراحه يعني انظر اهو غلو وقال لا يقبل لا يقبل اهو لا يقبل بحال من الاحوال فنبود ان احنا نتعلم اصول العلم في هذا وهذا قول اقران لا يؤخذ به قول اقران لا يؤخذ به هذا الباب الذي يعني نبينه فإذا م... عمل أهل مدينة حسبها الناس أن مالك كان يقول بذلك على الإطلاق وليس على الإطلاق الحق بأن مالك قياد قيودا في ذلك وهذه القيود ارتضاها شيخ مسلم التمية وارتضاها بعض العلماء أن عمل أهل مدينة حجة الآن بهذا وأنا أقول أيضا نفرق أن يكون حجة وأن يكون إجماعا إيش الفرق بينهما إيش الفرق بأن يكون حجة وأن يكون إجماعا حجة وسزن بهم مع غيرها نعم وتجوز مخلفتها أما الإجماع لا يجوز مخلفته هذا الفارق الأصيل في هذا الباب الإجماع لا يجوز مخلفته طيب فهنا المالك ورد عنه هنا وقيت قال بشرط أن يكون هذا في إيش في ما لا اجتهاد فيه أو ما لا مجال للاجتهاد برأي فيه بمعنى ذلك أن المالك يقول عملوا المدينة اجماع متى بسرعة متى إذا كان الأمر لا اشتهد فيه يعني امر ده امر ايش امر غيبي يعني هو اصالة هذا الامر يعتبر الى ان الامر الذي لا مجال للرأي فيه يكونه مرفوعا له, له حق حكم الرف ونحن معك في ذلك وتكون الحجة مش عمل اهل مدينة الحجة ايش في المرفوع الحجة فيما كان حكمه الرف فهو الان لا يساعدك الان نقول حجة ونأخذ به لكن هو نأخذ به لأنه, لانه مرفوع لأننا نقدم حديثنا السلام على غيره والقائد الثاني بأنه قال أن يكون في زمن الصحابة والتبعين فقط لا في غيرهم عمل أهل مدينة ليش؟ لأنه شمس النبوة والصحابة في, في, في, في, في, في, في المدينة فذلك قال إذن في زمن, في زمن النبي زمن الصحابة وزمن التبعين فقط وده قالوا الإيمان الباجي أيضا طيب الباجي قياد قائدا ثالثا وقال ايضا عمل المدينة يكون حجة بشرط ان يكون الامر الذي اتفق عليه عمل اهل المدينة ان يكون قد ذاع وشاع امر مشتهر جدا في الناس كالمد كمد النبي المعنى سند في مد النبي. هذا المد النبي صلى الله عليه وسلم اتفق اهل المدينة عليه ناخذ به لانه ذاع وشاع هنا يكون حج وهذه القيود قيادة ابن تمياء قابلها وقال يكون حج وما زلنا نقول حتى ولو كان فهو حج وليس اجماع حتى ولو كان بهذه القيود فهو حج وليس, وليس إجماعا هو حج وليس إجماعا هذا الراجح الصحيح في هذا الباب طيب القاعدة التالية للتالي هذه القاعدة هل يجوز إحداث قول ثالث هذه مسألة مهم جدا هل يجوز إحداث قول ثالث بمعنى الصحابة قد اختلفوا في مسألة المرأة الحامل التي مات عنها زوجها اختلفوا في عدتها على قولين القول الأول قالوا بأنها إذا وضعت قد تحللت انتهت العدة يبقى العدة عندهم بالوضع القول الثاني قالوا بأبعد الجل... الأجلين مفهومة لغير مفهوم بأبعد الأجلين فلو جاء رجل وأتى بقول سالس على القولين فإنه إيش لا جوز هل يجوز ان تضطر الماء يعني ام حسنه بقى لو قال مثلا بانها عد بان عدتها 14 و10 في كل الاحوال خرجوا عن القولين هذان فهل يجوز لا أن يخرج او لا يجوز لا ان يخرج هذه مساله فيها تفصيل لان الخلاف فيها ظاهر جدا وهي في اقوال ثلاثه القول الاول لا يجوز مطلقا القول الثاني يجوز مطلقا يجوز يجوز القول الثالث في التفصيل التفصيل هل خرق الاجماع ام لا يخرق الاجماع مع اننا لسنا في اجماع ولا, ولا نحن في اجماع نايمين فين كريم الاجماع ممتاز يا مدرس بقى والفلوس عماله تجري في ايدك فعلى طول الفهم بياتيك نعم ها الاجماع الان إجماع على قولين هو الان فاذا خرق الاجماع فلا صح هذا القول قول بعض كما سنفصل في هذا الباب ما الدليل الذي يستدلون به لانه لا لا يصح احداث قول ثالث في قول لا لا تظلموا المتع الحق صغيرين لا تزال طيب التي ظهرت على القولين يبقى انتهى لأن إحداث قول الثالث معناها تخطئة هذه الطائفة لأنه الزمان انقرض على قولين فأنت لو جئت بناس أتوا بقول الثالث خلاف القولين يبقى أنك تقول خلت زمان من ايش من الحق في هذا في زمان هؤلاء خلت منه من الحق وهذا لا يصح بحل من أحوال لا يمكن ده خلاف السنة الكونية السنة الكونية لا بد من أن يكون في الأمة قائم لله بإيش بحج ها الكلام فهم؟ ولا مش الحمد لله كلام مفهوم يعني إذن لا تزال طائفة الأمة الحق ظاهرين هذا الاحتراج به المسألة فيها أقوال قول الأول يجوز إحداث قول سابس يجوز وهذا قاله من؟ قاله الظاهرية وأحمد وبعض الأحناف وجهة النفر عندهم قالوا لأن الاجتهاد لا ينقطع الاجتهاد في الأمة لا ينقطع والدلاء على ذلك أن الله جاء على قال وإذا جاءهم امر من الأمن أو الخوف أذعوا به؟ ولو ردوا الرسول الى الامر منهم العلماء والذين استنبطونا وقمت وانا ازيد لهم باحاديثنا مسلم وهذا الحديث فيه ضعف يعني وفي شذوذ قول معاذ احكموا في القضية بكتاب الله فان لم أدف بالسنة بالسنه فلما اجتهد رايي يبقى هنا اجتهاد راي لم يقف وكلامه ماذا كان اجتهاد يقف فقالوا اذا يصح احداث قول ثالث الامام نابع عن الاجتهاد القول الثاني هو قول جماهير السلف والخلف قول جماهير السلف والخلف قالوا لا يجوز احداث قول ثالث لا يجوز إحداث قول ثالث وجهة النظر عندهم أنه إحداث القول الثالث خروج عن سبيل المؤمنين وأيضا فيها بأنه قد خلص الزمان من حق أو قام لله بحجة بزمان ما لما أنت أقول انقرض العصر على قولين وتأتي أنت لتأتي بقول ثالث فأنت بهذا تخطئ تخطئ القولين في هذا الزمان وكأنك تقول إذن لم تجتمع اجتمع على طلال لم يجتمع على حق والحق أنهم لم يجتمعوا إلا على الحق فهذه وجهة نظر الذين قالوا من السلف لو جمهور الأصوليين سلفا وخلفا قالوا لا يجوز إحداث قول ثالث القول الثالث هو القول بالتفصيل قول بالتفصيل قول بالتفصيل ده قاله كثير من المحققين من أصحاب الشفعية كقول الرازي والآمدي ومن ملكية بن الحاجب أيضا وايضا القرافي قالوا بأن المسألة فيها تفصيل إيش التفصيل عندهم؟ قالوا إذا رفع القول الثالث حكم مجمع عليه لم يجوز كأنهم قالوا هذا قول ابن حسب أيضا قال في هذا الباب أنه يقول لو خرق القول الثالث ما أجمع عليه فلا يجوز فإن كان القول الثالث هو قول نابع عن اجتهاد ولم يخرق الإجماع صح وهذا صراحة لما شمل القولين يقول بهذه المسألة مسألة من الأهمية بمكان. هم يقولون إذا كان القول الثالث هم ينظرون. عندنا قولان. عندنا قولان في المسألة. إحداث القول الثالث له حالتان. أو حالان في اللغة. الحال الأولى خرق فيها الإجماع. لأن لأن القولين اجتمع على ايش? على نتيجة على حكم معين. فلو جاء القول الثالث خرق هذا الإجماع لا يصح. لو كان القول الثالث لم يخرج هذا الإجماع هذا نوع من اجتهاد. وهذا إعمال القول للعالضة. وإذا جاءهم أمر, أم أمر من الأمن والخط فأدعوا بي وردوا رسوله إلى أولي الأمر من العالم والذين استنبطونا. الاشتاد لا ينقاطع نادلهم بحال من الأحوال. لا في المتأخر ولا في المتقدم. جيد؟ طب اضرب مثلا. نضرب مثلا على الخرق ومثلا على عدم الخرق. مثلا مثل على الخرق. اجتمعوا على توريس الجد معه. هذا قاله ابن حزم. اجتمعوا اجماع على أن الجد يارس يارس. جد وإخوه مات زايد عن جده عمر وعن إخوة سيده محمد وأحمد جيد هنا الجد خلاص وبنت أنا تعرف توريسه طبعا أنا سألت الإخوة على التوريس الله أعلم هل المراس معكم الآن أم نسيتم ما درسناه الله المستعان لا أسأل عن عندنا جد وإيش وإخوه أجماعة الأمة على توريس الجد على خلاف بينهم في هيئه التوريث في صفه التوريث الشافعي وهذا زيد بن ثابت وكثير من الجماهير قالوا بالتشريك وطبعا على المساله ان هو الاحظ للجد عارفين التشريك ما اريد ما ما اريد هواه نريد ما هي بركه فرحان فيهم <تصفيق> انت انت يسعدك ان الجهل يضبك يسعدك هذا ما رأيتك رايته كمسرور قد الا لما ارىهم يجهلون مساله ما الذي يدخل عليك في هذا جيد فهون اجماع على التشريك ما معنى التشريك انه انه يرث مع الاخوه شراكه يشارك الاخوه في الايش في الارث لكن نحن بنجعل الحظ له إن كان الأحاظ ياخد السودوس أعطنا السودوس إن كان الأحاظ التشريك بالسوية أعطناه أعطنا بالتشريك ولا قول, قول الجمهور طيب أما قول ابن عباس وابن عباس يخالف زيد زيد هو شيخ ابن عباس شوف التلميذ يخالف شيخه ليس فيها سمت شي لا حرام ولا عيب ولا فيها سؤادة بل, بل ابن عباس اشتد في قوله على, على, على, على, على زيد قال ألا يتق الله زيد من المتكلم التلميذ على من؟ على سيد المسلمين على, ش... على زيد بن ثابت أعلى مناسب الفرائد وهو كاتب, كاتب الوحي هو تعلم اليهودية اللغة العبرانية في عيام قليلة معدودة والذي جمع القرآن بأمر أبي بك ومع ذلك يقول ابن عباس ألا يتق الله زيد أما جعل الله الجد من ملة أبائي إبراهيم يوسف يقول ذلك وأبوه المباشر من؟ هو مين؟ نوح عليه السلام صح على الله يعقوب صحيح يعني مش الاب المباشر ليس هو إبراهيم ومع ذلك سم أبائي سماهه أبا فالغرض المقصود هي مساء الخلافية دعنا منها المساء الخلافية لكن قالوا إما أن, أن يحجب هذا قول ابن عباس صلى قول الحنبلة الحجب والصدس للجد الإخوة لا لا يريسونا مع الجد ليش أن الجد هنا ينزل منزلة والحق بأنه لو كنا بنت يبقى سيأخذ بالعصبة البنت هتأخذ نصف الباقي للجد والإخوة ليس لهم شيء هذا الرجل صحيح التوريث جيد؟ يبقى هم اجتبعوا على إيش؟ بصورة حبيب لا مش على الجد اجتمعوا على يقتلوه ولا عشان يصلوا عليه على توريث الجد اجتمع اجماع على توريث الجد يأتي بقى قوله ويقول الإخوة يحجبون الجد هذا القول إيش بقى؟ ها ده إيش قال بقى إيش قال؟ قال ايش? قال انا الجد لا يرس. خرق ولا ما خرق الاجماء? هم اجمع على التوريس. واختلفوا في الصفة والهيئة. قالوا بالتشريك او قالوا بالحجب. هم قالوا لا هو يحجب. خرق ولا غير خرق? خرق. طيب. هذا خرق. فان كان خرقا يبا اذا هذا القول الاحداث فلا يجوز بحال من الاحوال. ايضا من ذلك انه يقولون مثلا ضربوا مثلا بهذا بأنه قال قالوا في الخارق يعني مطروك التسمية ومطروك التسمية عند علمائنا اللي هو ذبح أو لم يسمي الأصل في الزباح إيش الأصل في الزباح إيه حبيبي الرمي الرمي الرمي. لا الرمي يا شيخ الرمي حل لو, لو, لو أحللنا دمك ما كان حراما ولا حرام, حرام. الأصل في الضبائح المنع كيف الحل الأصل في الضبائح المنع في فرق من الأصل في الأطعمة الأصل في الضبائح الأصل في الضبائح المنع والدلالة إيه ولا تكون الم분موذكرة اسم الله عليه يعني يستدل بهم و حديثنا سلم ما أنهر الدمع وذكرت اسم الله ذكر الشرطي ده لا نأصل فيها الان وقوالا فيها المنفر هنا التسمية. التسمية على الذبيحة. عندنا اجتمعوا على حكم. قولان المختلفة لكن اجتمع القولان على حكم. القول اول قول الجمهور وقول الشفاعية. طبعا هذا صحيح. هذا في المسلم. ذبيحة المسلم. ولا ولا يسمي ذبيحة حلال. انا ادين الله ما داما كد افرى الاوداج وانهر الدماء فهذا صحيح. وهذا قول جمهور. اه تفصيله ساتي ان شاء الله اقيا معا لكن انا كنت دائما اشدد على التسمية فقط حتى لا تهون الناس لكن معترض علمي اقول والرادح قول الشافعي بان التسميه سنه ليست واجبه لكن خلينا نقول الجمهور يقولون الجواز مطلق قولوا انتم وسموا او سموا انتم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشه وايضا قول لا تذكروا ولا تكنوا مذكر اسم الله عليه هذا كما قال الامام الشافعي هي هي بالضبط تفسير لقولنا في علاه ما أهل الغير الله به يعني ذكر غير اسم الله عليه. معنى لم يذكر اسم الله يعني ذكر اسم غير اسم الله عليه اللي هو الاهلاد عوّض بالله بالمسيح او بغيره. الجمول قالوا الجواز مطلقا يؤكل. اللي هو مطروك التسمية. والحنابيلة يقولون مطلق اسحاق. اسحاق او غير اسحاق او الظهرية يقولون لا يؤكل مطلقا. لا يؤكل مطلاق طب هو مش متعوا على اي نعم صحيح نعم لكن الاجتماع على ايش لو جاء رجل وقال, وقال لا, يؤكل لا يؤكل لو قال لو قال يؤكل من ترك التسميه من ترك التسميه نسيانه يؤكل إذا تركت التسمية نسياناً لوجوبة هذا القول لو نظرت إليه يبقى عندنا قول أول مطلقاً يجوز قول ثاني مطلقاً لا يجوز قول ثالث بالتفصيل قال أفرق بين عمد ونسيان لو, لو ترك التسمية عمداً لا يأكل لو ترك التسمية نسياناً يأكل هذا خرق ولا ما خرق ها ما خرق كيف ما خرق هاته كيف ما خرق هو هذا الصحيح هذا جمع القولين كيف قال ببعض وقال ببعض عند الترك عمدا قال ببعض فلا يؤكر عند الترك نسيانا قال بايش قال ببعض وهو الجواز فهذا ما خرق هذا ايش ما خرق وايضا قد مثله لا مثله له بذلك بانه لو قالوا قال بعض الرماء ببعض العيوب تمنع الزواج او تفسق الرتق مثلا او العنه الانين يعني تفسخ به النكاح لو قال ببعض بعد هذه العيوب يفسخ به النكاح وقال الاخر بالبعض لا ياتي ثالث وياتي بعيوب غير هذه العيوب يتكلم فيها يقول هذا يفسخ بها لا يجوز خرق الاجماع هنا مفهوم لكن لو جاء واخذ البعض من هنا والبعض من هنا يكون قد يعني ما خرق الاجماع اذا هذه المساله المهمة جدا ما ستحدث القول الثالث ينظر فيها ان خرق فيها الاجماع قلنا له أنت خرقت الاجماع فلا تجوز لان انا اقول الاجماع لا يجوز لان معنى ذلك أنك بلازم قولك لازم قولك لازم قولك بان الامه اجتمعت على ضلاله لو خرقت الاجماع ام انت بلازم قولك وهو لا يابى هو هو لا اقبل ذلك يابى يابى لكن هذا لازم القول وعند اهل السنه والجماعه لازم القول ليس بقول والمعتزلة فقط هم الذين يكفرون باللازم لذلك من قال بأن من قال ذلك فقالت اتهى من مسلم بالدياتة فأكبر بذلك هذا تكفير باللازم هذا لو قلنا بأن قولك هذا تكفير باللازم وهذا أيضا ليس بعلم لا يصح هذا ليس من منهج أهل السنة وجماعة هذا من منهج من هذا من منهج المعتزلة أهل بدعة فلا يصح هذا كما قلت الكلام على هذه بهذه الفجاجة لا يصح قبوله بحال من الأحوال قاعدة للتالي هذه القاعدة لا تزال طائف من أمتي ظاهرين على الحق ما زلنا مع الحديث في كل القواعد القاعدة إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة يعد إجماعا أم لا هي القاعدة التي عند جمهور العلماء قالوا لو يجتمعوا على قول من قولي الصحابة كأن قالوا مثلا الجد يحجب فهذا الإجماع هذا يعد إجماعا من التابعين هذا الإجماع يعد إجماعا أم لا فهنا المصنف رأاه إجماعا راه إجماعة ويقول لا يعد إجماعة لم يره إجماعة ولكنه حج وقلنا فارق بعيد بين الحجة بين الإجماعة الإجماعة لا يجوز مخالفة والحجة يحتج بها مع غيره طيب الاستدلال على هذه القاعدة أن إجماعة التبعين على أحد القولين لا يكون إجماعة لكن يكون حجة في لأن هذا يعتبر في ضمن الترجيح يعني هذا في باب باب الإيه؟ الترجيح وإن كان الشنقية في الأضواء في, في غير الأضواء في, في المذكرة أيضا قال بأنه حج بأنه إجماع يقول أنه إجماع هذه المسألة يعني ممكن نتطرق لها المسألة أخرى لكن الأولى لا الحمد لله والجاهل برضو نعمة عند بعض الناس لا هذه المسألة بعد أن نرجحها يمكن يتطرق لها المسألة أخرى لكن الأولى يعني لا يتطرق له فهي أنه إذا أجمع التابعون على قول أحد قولي الصحابة يكون إجماعا الحق أنه ليس بإجماع عند كثير من الوصوليين جماهي الوصوليين يقول ليس بإجماع لأن وجهة نظر الكلام عند الوصوليين ماذا يقولون؟ يقولون القول لا يموت بموت صاحبه القول لا يموت بموت صاحبه وأنت الآن يعني هم اجتمعوا على قولين أنت لو جيت أتيت بالإجماع على القول واحد فأنت تقول الإجماع الأول هذا كان على باطل صحيح ولا لا؟ يستدلون بقول النفس السلام لا تزال الطائفة الممتظة ظاهرين على الحق هم في القولين كانوا ظاهرين على الحق وأيضاً أصحابي كان نجوم الحجة في من يقول أنه ليس بإجماع يحتج بحديث أصحابي كان على أساس بأيهم اختديتهم قد اختديتهم لا تأتيني بقى بتقول لي ان الأمة من التابعين قد أجمعوا على قول ابن عمر وابن عباس مخالف تقول يبقى إذن ابن عباس ضل في هذه الفتوى ضل يعني ايه يعني أخطأ حشار رضي الله عنه أرضاه يعني أخطأ في هذه الفتوى تقول بذلك نقول ل لا, لا يصح إسقاط قول ابن عباس ولا صح لك أن تقول أن هذا أجماع ليش؟ لأنك لو ألزمتني به أستمتني بل وصلت عند بعض الرسولين يكفر من يخالف الإجماع بعض الرسولين يكفرون من خالف الإجماع فمخالفة الإجماع عند بعضين كفر فأنت الآن حذاري لو قلت بأن الأمة أجمعت على هذا على هذا القول إذن صار إجماعا يبقى أنت ستكفر المخالف والمخالف معه إيه؟ معه ضو أخضر من صاحب فاذا قوم يحتاجون الى راضي يحتاجون باحاديث اصحابي كالنجوم وهذا كما بينا أن الحديث هذا باطل لا يصح لكن هسه نبين ان الاصح بانه يمكن ان يكون حجه لكن ليس اجماع ليس اجماع اذا اختلف الصحابه على قولين ثم اجمع التابعون على احد القولين هل هذا اجماع هذا هذا السؤال المطروح على قولين القول الاول يعد اجماعا وهذا قول طبعا اختاره ابن حزم ابن حزم وهذا عجيب من ابن حزم لا يرى حتى قول الصاحب حجة لكن هو يرى بانهم لما اجتمعوا على قول اذا هذا اجماع فياخذ بالاجماع طيب واختاروا ايضا ابن الخطاب والرازي من الشفعية ابن حاجب من المالكية وشنقيت كما قلت في المذكرة يقول بانه اجماع ويستذلون بالحديث الاول بانهم لما اتفقوا على قول صاروا ظاهرينه كما قال الله يعالى لا تزال طيفهم وتعال الحق ظاهرين صاروا ظاهرين باجتماعهم أن هذا هو الحق وأيضا استدلوا بالحديث الثاني الحديث الثاني عليهم وليس لهم وهنا يعني سأبين هذا الباب في هذا على خلاف الصحابة وأنه يعني حتى لو اجتمعوا على قول مثلوا ذلك بأن الصحابة قد اختلفوا في دفن النبي أين يدفن قام ابو بكر وقام عمر اين يدفن يدفن في البقيعة ام ندفن في مكان واحده و... اختلف ثم سمعوا الصوت على انه وطبعا هذا الصوت ليس الصوت صوت كان على الاختسال على الغسل لكن ابو لكن ابا بكر هو الذي كان معه حديث الناب سلم وقال ما من ابين يقبض الا ويتفن في المكان الذي قبض في فاجمعه والحق ان هذا ليس في اجماع هم يقولون اختلفوا فاجمعوا على دفنه في بيت فلما أجمع على قول واحد قال يدفن في, طبيعة في البقية وقال قائل يدفن في بيتي فجاء البقية البقية فأجمعوا على القول الثاني أنه يدفن فين؟ في بيت نقول لا ليس لكم حجة في هذا لأن الحجة وين؟ في الحديث في النص في الأثر الحجة في النص لا يساعدهم على هذا التمثيل وأيضا اتفق التابعون على ذلك وقلنا الاتفاق, الاتفاق كان على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني والقول الذي أدين الله به هو الصحيح لا يعد إجماعا وإن كان حجة نعم حجة لكن لا تكفر من يخلي من يخلف ولا تفسقه ولا تبدعه بل تقول لمسألة اجتهدية ولكن هو حجة حقا حجة القول الثاني أنه لا يعد إجماعا وهذا قول جماهير الأصلي من السلف ومن الخلف ليش؟ لأن وجهة النظر أن القول لا يموت بموت صاحبي ابن عباس ابن عباس يقول مثلا بأن المتعة حلال وهو لم يقول بذلك هو قال أن المتعة متعة كالميتم المتر ما يقول بالحل المتعة طيب لكن نحن نقول الآن ابن عباس اجتهد واجتهد وخلف النص ايش نفعله يطرح لكن قال ابن عباس في مسألة معينة قال فيها واجب المتعة وبعضهم قال السنة وبعضهم قال ليس بسنة هنا لما نقول يتمعوا على قول ابن عباس لا يطرح القول الثاني يجتمعوا على قول عمر لا يطرح القول قول ابن عباس لأن الله جعل قد زكاهم جميعا فلا يمكن بحال من الأحوال أن نطرح قول من أقول الصحابة الذين قال في ابن السلام أصحاب الصحابة لا تسبوا أصحاب وقد عدلهم الله من فوق سبع سماوات إذن لا يعد إجماعا وهذا الذي استدل الجمهور بحديث أصحابك النجوم وليس هذا صحيح المسألة هي وجهة النظر في أن القول لا يموت موت صاحب الله سيامة وأنه أهل كان أهلا للاجتهاد القاعدة التي هذه القاعدة اتفاق الخلفاء الановرقة ليس اجمعا والحق بأنه حج وإن كان jun Martimo أنه حج لكن هذا الاتفاق الاتفاق الخلفاء الاربعة هل هو حج أم لا صراحة عندنا دليل هل هو اجمع عم لا عندنا ادلة كثيرة جدا تثبت حجيته وليس ان ايش انه اجمع ولكن ابن القيم ابا ابا ان يدلل بهذه الادلة على على القول بالاجمع بان اتفاق الأربعة الخلفاء الاربعة ايجمع والحق باني سابين لكم مسائل قد اتفق عليها الخلفاء الاربعه وخالفهم غيرهم ولم يكن اجماعا حتى بين الصحابه الحديث الأول قول ان السلام عليكم بسنتي وسنن الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عض عليها بالنواجذ عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين الخلفاء الراشدين ما الخلفاء الراشدي قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافه قال للمسلم نبوة خلافة ثلاثون سنة ثلاثون سنة ثلاثون سنة قل ثلاث سنوات قريب ثلاث سنوات, سنوات لخلافة أبي بكر عشر سنوات صحيح يعني قرب من حجر سنة لعمر الخطاب اتناشر سنة كم أربع سنين أربع سنين لا أربع سنين لا أربع إلى ستة شهر أعتقد خمسة إلى ستة لعلي بن ابي طالب يبقى باقي 6 اشهر على 30 جاء الحسن اخذ ال 6 اشهر دي يبقى خلافه على من هجن 30 الخلافه 30 على من هجن نبوه على من هجن نبوه احسبها هتلاقي خلافه أبي بكر عمر عثمان علي والحسن لان ليست خلافه لمعاويه معاويه ما كانت خلاف هو اعظم ملوك المسلمين رضي الله عنه وارضاه لكن ما كانت خلاف خلافكات في أولئة الخمسة وأخطأ الفقاء عندما يقولون بن عمر العزيز كان خليفة لكنهم يقولون سام الخلفاء شابه الخلفاء في عدله في سيرة سيرة الخلفاء لكن لم يكن خليفة خلفاء نفس المم قالها كذا خلافة النبوة سلسون سنة إن حسبت ما وددت فيها إلا خلافة الأربعة ومعهم من الحسن الذي قال فينا نفس المم إن ابني هذا سيده الله عليه بي وسلم بين طرفتين المسلمين من المؤمنين أيضاً حديث أصحابك النجوم وباطل لا يصح حديث اختدوا بالذين بعد أباكر وعمر وهذا خاص بأباكر وعمر ليس بالأربعة لكن هو يقول ودخل أربعة بقوله وسنة القفاء الرشيدين وأيضاً قول للسلام إي يتبعوا أباكر وعمر يرشهدوا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في الاخري نظر الأباكر وعمر اختلف في مسألة قال للسلام لو اتفقتما على شيء لم أخالفكما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهما ذلك هو المؤيد بالوح كأنه يقول أنت صديق وأنت ملهم إذن الوحي لابد أن يوافق الصديق والمدى. فقال لو اتفقتم على شيء لم أخارفكما. وحديث هذان السمع والبصر. هذان من؟ أبو بكر وإيش؟ السمع والبصر. فهم وزير رسول الله السلام. قال إذا وطبعاً واجه الدلالة من هذا إيه؟ واجه الدلالة أن يتبعوا أبو بكر وعمر يرشدوا. إيبا الحق مع أبو بكر وإيش؟ إيبا إذن هو إجماع. لأن الأمة تجتمع الحق. وهنا الحق قال له أنه بنو مع أبو بكر وعمر يقتادوا الذين بعد بعد ابي بكر وعمر لو اتفقوا على قول لا صح خلاف هذا القول علماء يحتجون به وايضا هذان السمع والبصر هذه دلاله أيضا على تفضيل ابي بكر وعمر وانهما يجتمعان على الحق ايضا قول قول قول النبي الله جعل الحق على اللسان عمر ان الله جعل الحق على اللسان عمر وقلبه ولذلك عمر وافق القران في اكثر من اش مواضع وهذا أيضا لا دلاله لا دلال من قال انه اجماع في هذا الحديث هو اقصاه فضل ايش عمر وأن عمر لو خالف أحد من الصحابة عمر كفته أرجح وهذا الذي قال الشفائي الثاني الحديث الذي قال ذلك قد كان في من خلى من الأمم أناس محدثون ملهمون يعني فإن يكن في أمتي أحد منهم فهو إيش عمر هو الملهم المحدث أيضا قول الإنسان لو كان نبي بعد لكان عمر وهذا وجه الدلالة بأنه إن كان إنسانا مؤيداً بالوحي يبقى عمر لو كان, لو كان بعد النبي نبي يبقى يكون عمر مؤيد بإيش؟ بالوحي لكن هو إلهام وحي إلهام مش مخاطبة هو الآن كل هذه الأدلة يقول لو كان نبيهم بعده لكن عمر إيش وجه الدلالة فيه؟ هو يقول كأني مؤيد قال أني مؤيد بالوحي فكلامه هو الحق فعمر لو جاء بعدك لو كان في نبي بعدك كان يكون من لأنه مؤيد أيضاً هو مؤيد بالوحي يقول ملهم فيبقى غالب الحق يكون معه فقالوا يبقى إذن هذا الإجماع مع إخواتي الثلاثة. وطبع حديث لو لم أبعث فيكم لبعث عمر. هذا حديث لا يصح. عدعك جدا. حديث لو لم أبعث فيكم إن كان عمر هذا حديث لا يصح الذي صح لو كان نبيه بعدي. حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظهرين وهذه الطائفة هي أول الناس بالحق ومن من الخلفاء الأربعة. الحق في هذا الباب طبعا يعني الإمام أحمد يرى بأنه إجماع في رواية عنه. يرى بأنه إجماع ويرى أيضا بعض الأحناف بأنه إجماع طيب وابن القيم كما قلنا سرد أدلة كثيرة جدا على أنه إجماع وكما قلت الخطورة بأنك لو قلت, لو قلت إجماع يبقى المخالفة ماذا استحدث تفسق تبدع تكثر تؤثم من خالفه الإجماع ده أقل الأمور تؤثم من خالفه الصحيح الراجع أنه ليس بإجماع التفاق الخلفاء الرجلين المهدينة الأربعة ليس بإجماع لكنه حجة حجة؟ نعم حجة. وعندنا الدنيا نوليسة بإجماع قد خالفه الصحابة أنفسهم. قد اتفق لأم الأربعة على مسائل علمية في الدين وخالفهم الصحابة فيها. قد اتفق أبو بكر وعمر على مسائل وخالفهم الصحابة. بل قد اتفق ثلاثة من الخلفاء وخالفهم خليفة. أنتم معي؟ شك. لكن بالمثال تضح المقال. اتفق, اتفق الخلفاء الاربعه على ان الاقراء الحيض الخلفاء الاربعه ابو بكر عمر عثمان علي الاقراء في قول جرفي جل... وعلاه والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروه ثلاثه قروه قالوا القر الحيض والخلفاء الاربعه الراشدين قد اتفقوا على انها الحيض ابن عمر خالف عائشه خالفت عايشة تقول أتدرون ما الأقراء؟ الأقراء الأطهار خلفت وطبعا الأئمة الأربعة الخلاف فيهم عريت يعني الشفعي مالك ورواي أحمد عن أحمد أن الأقراء الأطهار خلفه الآن للأئمة الأربعة للقنافة الرجلين الأربعة ولا, ولا يفسق أحد من هؤلاء ولا يؤثم أحد من هؤلاء إذا ليس بإجماع اتفقه الخلفاء الرشيدين الأربعة اتفقوا على أن الرجل العاقد لو خلى بامرأته حكم وحكم المدخول بها حكم وحكم المدخول بها بالخلوة وزاك عام الخطاب قال لو أرخى السطر واجب الصداق قال لو أرخى السطر واجب الصداق وخلفه كثير من العلماء وزاك الشفعية يقول المسألة منوطة بالإيه بالوطن إذا ولج إذن يكون الأمر علي طيب فهذه مسألة المسألة الأخرى التي يمكن أمثل بها لنبين أنه ليس بإجماع اتفق أبو بكر وعمر وعثمان على النهي عن المتع أنها لست بسنة صحيح وقال من علمنا أبو طالب لما قال عثمان أبو طالب قال يعني قال كيف كيف, كيف كيف تتمتع وقد علمت أنني أنهي عن المتع فماذا قال علي بن أبي طالب قال وكيف تنهى أنت عن المتعة وقد علمت أن النبي سلم قد أمر بها لو استقبلت من أمر ما استدبرت لأيش لا لما, لا لما سقت الهادي ولا جعلتها عمره ثم قال العثمان قال لبيك اللهم وبعمره متمتعا بها إلى حاجه وقال في السلاسة ابن عباس اشتد نكيره مع النبي سلم قال اقتدوا باللدين بعد يتبعوا أبو بكر وعمر يرشودوا أبو بكر نهى عن المتعة عمر نهى عن المتعة قام ابن عباس أمر بالمتعة فقال له يا ابن عباس إنك لجريء تأمر بها وقد علمت أن عمر مخطاب وأن أبا بكر قد ينهيان عن ذلك فقال ابن عباس أو شكت السماء أن تمطر عليكم حجارة أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبا بكر وعمر خلف يبقى إذن ليست بإيش ليست إجماعا مثلا يبقى لنا الحمد لله قواعد أربعة أو قواعد خمسة وانتهي الكلام على الاجماع لندخل على القياس الذي قواعد سبعة سهلا ان شاء الله مسألة سهلة تنتهي بإذن الله حتى لا نطيل على اقول قولي هذا واستغفر الله وليه لكم اقول قولي هذا واستغفر الله وليه لكم ورزاكم الله عنه خير سبحانك الله وبرك <تصفيق> ومحمدك اشهد الله لأنت استغفرك واتبو لك